يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِيدَهُ أَمْرُ الْكِتَابِ وَإِنَّا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا اولم يروا اننا ناتي الارض نقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه والله لا معقب لحكمه وهو شريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فللله الامر جميعا يعلم ما تخفي كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار